سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوات من الجنة منزلا قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها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 وفيه مسائل. مسائل. مسائل. مسائل. نتحدث مسائل نتحدث الان عن الفقه صل الله, الله. صلى الله, صل الله, الله عليه وسلم معنى, معنى الغسل, الغسل وحكمه ودليله ودليل. ودليل. الغسل يعني الغسل استحمى استحمى يا. يا معناه, معناه, معناه الغسل لغه مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله الجسم كله. معناه شرعا تعميم البدن, بالماء. تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى تمام؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه ما هو سبب وجوب الغسل؟ حد يجاوب حد كده؟, كده؟ حدث الأرض حدث تمام. تمام. طيب. طيب. لقوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَيَيْشِ ولا, ولا حديث التي وردت, وردت في كيفية, كيفية الغسل عن عدد من, عدد. عدد. من الصحابة, الصحابة نقلا, نقلا, نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة, دلالةً على وجوبه مجيبات الغسل. الغسل يجب الغسل للأسباب الأتية نركز أيها الأحبة في الله خروج, خروج المني من مخرج ويشترط أن, أن يكون دفقا بلذة, بلذة من ذكر أو أنث تمام. تمام. تمام. تمام خروج المني من مخرج ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فإيش فاتحا ولقول صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل فضخ الماء يعني دفقه والمراضي اللي هو المني نزول المني بإيش بشهوة نزول المني بإيش بشهوة ننتبه لهذا يلحب ما لم يكن ما لأ نائماً جميل. ونحوي فلا يشترط اللذة لو أحد نائم طيب ما هم يحسش باللذة بس قام لها بلد يغتسل كذا لأن النائم قد لا يحس به لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء إذا رأت إيش؟ وكذلك الرجل إذا رأت إيش؟ الماء صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي احدثكم عنه مجمع عليه طيب كذلك يجب الغسل تغيب حفشه الذكر كلها أو قدرها في الفرج وهو الجماع وان لم يحصل انزال بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الاربعه ومس الختان الختان وجب الغسل وجب الرجل جامع زوجته ولم ينزل واجب الغسل, واجب الغسل. تمام؟ تمام؟ لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق كذلك يجب الغسل على من كان كافرا وأسلم ولو كان مرتدا ولو كان مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسر أمر بيش, أمر بيش أن إيش أن يلتسل, أن يلتسل. صلوا, صلوا, صلوا. صلوا على رسول الله كذلك, كذلك يوجب الغسل انقطاع دم, دم الحيض والنفاس امرأة كانت حائضا أو كانت نفساء فطهراء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إذا أتى الحيضة فترك الصلاة وإذا أدبرت يعني انتهت, انتهت فأغتسلي, فاغتسلي وصلي, وصلي والنفاس, والنفاس كالحيض بالإجمع النفاس هو زي الحيض بالظر إلا أن هذا له وقت وهذا له إيش وله إيه صلوا على, على رسول الله الموت كذلك يجب الغسل في الموت الميت مات يغسل الميت مات يغسل الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنة زينب حين توفيت اغسلناها وقال في المحرم اغسلوه بماء وسد وذلك تعبُّداً لأنه لو كان عن حدف لم يرتفع مع بقاء سبب صفة الغسل يا في الله نسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بصوت يعني صلى الله, صلى الله عليه وسلم والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم صل وبارِك صل على نبينا على محمدٍ صلى صل صل الله عليه وسلم, صل صل صل صل عليه وسلم. للغُسل في الجنابة, الجنابة كيفيتان طريقتين يعني. يعني الكيفية اللي هي إيش؟ طريقة. الطريقة كيفية استحباب طريقة. وكيفية إجزاء, وكيفية إجزاء. وكيفية الإجزاء وهي التي تشمل على ما يجب فقط وكيفية الاستحباب والكمال هي التي تشمل على الوجوب والمسنوع أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم اسمع بقى عن طريقة البصلة عشان تعرفها سهلا خالس تغسل يديك بعد الجنابة تغسل يديك ثم يغسل فرجة وما أصابه من الأذن ثم يتوضأ وضوء للصلاة تمام؟ ثم ياخذ بيده ماءا فيخلل به شعر راسه يخلل هكذا يدخل اصابعه في الشعر حتى يصل الماء الى ايه اصول الشعر هكذا يا اللي حابب تخلل البسها ولا خليها نقول الشغل على الطبيعه على العوض ربنا يستر ممكن يقوم يستحمى <تصفيق> كمان الله مستعب الله مستعب طيب يبقى عرفنا ازاي تدخل اصابعك في اصول الشعر حتى يروي بشرتك حتى يصل الماء الى جلدة الـ الـ الرأس, الرأس, الرأس ثم يحث على رأسه رأس رأس رأس ثلاث حفيات هكذا شوية مية الراس الاول ثم يفض الماء على سائر بدني لحديث عائشة المتفق عليه رضي الله تعالى عنه أما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النيل خش تحت الدش مبجرة لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشقه وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم كمام؟ دي طريقة تمام. كيفية الإجزال يعمل إيه بقى؟ يفرق على يديه فيغسلها ثلاث مرات او مرتين ثم يتمضمط ويستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفض الماء على رأسي ثم غسل جسله فأتيته بالمنديل يعني بالمنشفة بالفوطة بالمنشف فلم يردها وجعل نفض الماء بيده ومثل حديث, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه ثم يخلل شعره بيده كما فعلنا حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر الجسد طيب مسألة مهمة لا يجب على المرأة نفض شعر نقض شعرها في الغسل من الجنب مش لازم مش لازم تفك ظفائرها في غسل الجنب ويلزمها ذلك في الغسل من الحيل إذا كانت حائضا يلزمها أن تفك هذه الظفائر وتغسل شعرها بالصفة التي ذكرتها لك لحديث أم سلمة المسلمة قالت المسلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي, رأسي أفأنقضه رأسي لغسل الجنابة, الجنابة قال لا, قال لا, لا, لا إنما يكفيك, يكفيك أن, تحفي أن تحفي على رأسك, على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطوري, فتطوري, فتطوري تمام يا أخواني؟ طيب طي طي طي طي انتهينا طي كده من الغسل الأغسال المستحبة فيه أغسال مستحبة تقدم بيان الاغسال الواجبه احنا اتكلمنا فيها اغسال ايه أغسال الوجيبة. الوجيبة. كم غسل يلا نقولهم مع بعض ثاني كده مم. ما هي الاغسال الواجبه غسل الجنابه غسل الجمعه ليس واجبا غسل الجنابه و ثاني الحائض والنفساء و ثاني والكافر اذا الموت نسالا لا حول لنا ولا لكم حسن الخاتمه ده طبعا مش شايلين همها هتلاقوا اللي يغسلكم ويكفينكم مش عايزين ديت ها هتيجي الان الاغسال المستحب الاغسال المسنونه والمستحب الاغتسال عند كل جماع الاغتسال عند كل جماع من يعرف إيش رحلة دي من جماعة الوارد <تصفيق> الاغتسال عند كل جماعة طيب ممكن الواحد يقتسل يجامع مرتين ثلاثة ويقتسل بغسل واحد أيوة يقتسل مرة واحد, مرة واحد. في الليلة واحدة رجل جمع زوجته مرتين يجوز ولا لا يجوز يجوز طبع طيب بس بشرط أن يتوضى بينهم أن يتوضى إيش بينهم لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً قال هذا أزكى وأطيب وأطهر الأزكى والأطيب والأطهر أن تغتسل لكل, لكل جمع الغسل للجمعة لقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وهو أكد الأغسل المستحب شيء أكيد, أكيد. الغسل للعيدين والاغتسال عند الإحرام <الجد> بالعمرة أو الحج فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرام الغسل غسل من غسل لعمجية. الميت واحد غسل, واحد غسل ميت, ميت. يغتسل, يغتسل, يغتسل, يغتسل, يغتسل من السنة أن يغتسل تمام؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم الدليل على هذا صلى على رسول الله من غسل ميتا فليغتس الأحكام المترتبة على من واجب عليه الغسل لا يجوز له المكس في المسجد الحيض نفسه من في المسجد الكافر من واجه في المسجد اللي تاني المحدث الحدث الأكبر من في المسجد تمام إلا عابر سبيل لقوله تعالى ولا جنباً إلا عابر سبيل حتى تغتسب فإذا توضأ جزا له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث الوضوء يخفف إيش؟ الحدث ولذلك لو أن رجلاً جامع زوجك وأراد أن ينام ينام كده. ينام كده لا يتوضا يتوضا ثم ينام, ثم ينام. ويغتسل, ويغتسل, الفجر. ويغتسل الفجر قبل الفجر, قبل الفجر. والوضوء احد الطهورين لا يجوز له لا يجوز مس المصحف. المصحف لا يجوز له ايش الجنب لا يجوز لا يجوز له يجوز مس المصحف الحائض كذلك النفاس كذلك الكافر كذلك قال تعالى لا يمسه الا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر لا يجوز له قراءة القرآن لا الحائض ولا النفساء فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن حتى يغتسل لحديث عليه رضي الله تعالى قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنب ولأن في منعه من القرآن حفا له على المبادرة إلى الاغتسل وإزالة المانع له من القرآن ويحرم عليه أيضا الصلاة تاني. تاني. والطواف أوه بالبيت أوه. كما سبق أوه. ذلك عند الكلام على مسألة أوه. ما يجب له الوضع باب التيمم. باب التيمم ونختم به وفيه مسائل التيمم في اللغة, في اللغة هو القصر وشرعا هو مسح برد. الوجه واليدين, واليدين بالصعيد الطيب على وجه على المخصوص تعبدا لله عزيزي ايه هو التيمم ما فيش مي المسحة الطراب على الرمل على الرمل من من الصعيد كذلك الرمل من التراب التيمم مفيش ميه مي. مي. تمام طب في ميه مي. وهاتييم مريض ما اقدرش مقدر استعمل, استعمل الماء للماء. يجوز, يجوز ان يتيمم حكم التيمم ودليله ودليل مشروعيته التيمم مشروع وهو رخصه من الله للعباد انتبه معايا عشان تاخد بدل الرخص ومن من هذه الشريعة ومن خصائص خصائص هذه الأمة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا ف صعدا طيب. فمس بوجكم ديكم منهم ما يريد الله يج عليه من حر. ولكن يريد طهركم تم نعم عليهكم عل تشكر. قولله صلى الله عليه وسلم الصع الطيب كافك فإلا تج وإ تجد الم عشر حجل. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرة لو قعدت عشر سنين ما تلاقي شميت يجوز لك أن تتيمم ويقول صلى الله عليه وسلم جُعل يتلي الأرض مسجداً وتهوراً وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه وأنه قائم مقام التهار بالماء تمام فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك وبذلك أيها الحذبة في الله تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط التيمم والأسباب المبيحة له يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء عند العجز عن استعمال الماء واحد مصاب بجرح جديد يتوضى ولا يتيمم دينيوس قصة هذا الصحابي الذي احتلم وقد أصابوا حجر في رأسه فذهب إلى بعض أصحاب النبي صلى, صلى الله عليه وسلم وقال, عليه وسلم وقال لهم سلم سلم وقال سلم وقال يعني أتيمم ولا أغتسل قالوا والله إلا نجد لك رخصة فاغتسل فمات, فمات, فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا تعرفش ما تبقى, تبقى ما تفتيش صح, صح ولا لا طيب, طيب, طيب, طيب, طيب إما لفقد الماء الأسباب المبيحة للاستعمال التام وموض إما لفقد إما الماء, لفقد الماء أو لخوف, لخوف الضرر من استعماله من لمرض في الجسم, في الجسم او شدة برد, أو شدة برد جديد لحديث عمران بن حسين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ويصح التيمم بالشروط الأتيم النية هتقول نويته, نويته التيامم لا بالنية النية محلوه القل وهي نية استباحة الصلاة والنية, والنية, والنية شرط في جميع العبادات والتيامم عباد تؤجر عليه. الإسلام لا يصح التيامم من واحد كافر ما ينفعش لأنه عباد العقل واحد مجنونها يروح تيامم ما ينفع لهش أصنع والمغم عليه ما ينفعش كذا التمييز فلا يصحه من غير المميز وهو ما كان دون السبعة قل من السبعة لا يصبح تعذر استعمال الماء إما لعدمه ماذا موجود خالص؟ لقوله تعالى فلم تجد ماء ناش فأتيمم صعيد وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم إل وإن لم يجد الماء عشر سنين فإلا لم يجد الماء عشر سنين يتيمم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير أو لخوفه, لخوفه الضرر باستعماله, باستعماله. مالك مالك مالك إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر, أو تأخر شفاء باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضوا ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشاجة الذي حدثكم فيه الآن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هلا هل هل هل سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال أو لشدة, أو لشدة في برد يخشى برد معه الضرر أو, أو الهلاك باستعمال الماء, الماء لحديث عمر بن العاص بن العص أنه, عمري عمري أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة, باردة برد, شديد برد, شديد برد شديد والبرد الشديد ما هوش عندنا هنا عايز تشوف البرد الشديد فين البرد الشديد في الصحر أنا كنت في الجيش في بران وروحت مرة سيور والله العظيم ما شفت برد زي كده أبدا ايه ده رصاص. رصاص. رصاص. رصاص حاجه لا تطاق فعلا والله لا, لا تطاق, تطاق. تطاق. ناس الله العفو احنا عندناش برد هنا للواحد شافه في الجبال والحمد الله السلامه والعافيه فاشفقته ان اغتسلت ان اهلك فتيممت أهل وصليت بأصحابي, باصحابي صلاه الصبح عمرو بن عاص كذلك ان يكون التيمم بتراب طهور غير نجس شرط مش واحد واحد مش في مكان وتروح تاخد التراب من يكون تراب نظيف كالتراب الذي اصاب, مين. أصاب مين. اصابه, أصابه ولم يطهر منه له غبار يعلق باليد ان وجدوا لقوله صلى الله عليه وسلم فتامموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم قال ابن عباس الصعيد تراب تراب الحرب عارفين الارض التراب الاسمر بتاعنا والطيب اللي هو الطاهر طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب فإن لم يجد طراباً تيماً بما يقدر عليه من رمل أو, حجر, أو حجر, حجر لقوله تعالى, تعالى فاتقوا الله ما, ما استطعت قال الأوزعي الرمل من الصعيد, من الصعيد الرمل بتاعنا دان من, دا من الصعيد من الطراب مبطلات التيامل بس في مسألة مهمة لو في مريض في المستشف ما عندهش رمل ولا عنده حاجة في حدث حادث شديد حاجة. حاجة. حاجة. حاجة. ماذا يفعل ما حدش هيجيبني الحيطه جزاك الله خيرا على الحيطه <تصفيق> طيب ما, طيب ما مش قادر يصلي على حالته صلاته صحيحه طب بيطلع منه براز وبيقولوا محدش بينضفه صلاته صحيحه برضه شوف الدين بتاعنا حلو ازاي باع كثير من المرضى ولا حول ولا قوه الا بيترك الصلاه بسبب هذه الرساله واحد ياذن 70 سنه ويجي يخش المستشفى, المستشفى عنده امل انه يطلع ثاني والله حضرته رجلا يؤذن في المسجد كان جارنا في في السعوديه هناك 70 سنة, سنة, سنه وهو مشغل مؤذن. مؤذن يؤذن على طول عمره في الاذان والصلاه نشا في عباده الله ويجي بسبب الجهل والبعد عن السنه هذا الرجل يترك الصلاه رايح حضره في المستشفى قاعد 10 ايام قلت له الصلاه قلت له اعوذ بالله أعوذ بالله عشر يعني عشر قاية على الدنيا غاية كلها عشان, عشان. تما تصلي وانت على الحم لم يفق هذه الأشياء لو أنا رجل يعني خلاص ما عندوش طالما أن القلب حاضر والمخ شغال صلي على أي حال لك عذر ويعذرك الله عز وجل يعني ما كانش الرسول على السلام جامع بين صلاة المريض ما هي صلاة المريض صلي الظهر العصر في أول الظهر أو في مع العصر صلى المغرب صال والعشاء, والعشاء في أول المغرب أو أو في النام النام مع بعض اجمعهم مع بعض وانت ناي طيب مش قادر اتجه للقبلة على غير القبلة صلاتك صحيح لا عذر لأحرى أصلاً فاش عذر, عذر يا جماعة يبقى الصلاة ما فيش عذر في ترك الصلاة أبد الذين فرطوا في الصلاة وفي العبادات على خطر عضي والله على خطر عضي المريض ما لوش عذر بنترك الصلاة طيب انت عتضمن انت تعيش الناس يموتون الآن الذي يموت فاجأة وغير وغير يعني عم جمعة عم الله يرحمه هذا عم بيكي عم بيكي ما ترك معنا صلاة قادمة قل... قل... إلا صلاة المعارف كان يصلاف مزيد عيز مات بعد صلاة الفجر رحمه الله وغفر الله وليه شوفوا حسن الخاتم رجل ثاني هذا غسلته عم جمعة غسلته رحمه الله متشهد وجه نور رحمه الله وأشهد له بهذا ويشهد له المسجد يعني أقول لك كان عصورة من عصفر المسجد ما ترك صلاة قادمة ما كناش بنقدر نقيم الصلاة لم يجب لو قمنا صلاة عزيزة ليه حريص على الصلاة, حريص على الصلاة. حريص فعلا يعني, الصلاة. فعلاً فعلاً يعني فعلاً هذا الرجل رحمه الله, الله. غفر الله له تعالى انظر له في غسل وصوره موجودة على المد وهو ما شاء الله والله يرحمه ومتشاهد سبب على لا إله إلا الله بنفسي والله يا جماعة بعد الغسل أمسك هذه اليد وعملها كده ويترجع لله إله إلا الله هذا التشهد يعني لا إلى ما تعلينا نسأل الله لنا ولكم حسن القاتل رجل آخر دخلت لتغسير نسأل الله لنا ولكم حسن القاتل كان لا, لا يصدر يصد يصد يصد والله يا يصد أخواني والله الذي لا إله غير يعني حتى لا يقول الناس إن الرجل ده مجنون يعني خفت خوفا شديدا في أثناء حسن من, السوداء من السوداء الوجه سوداد الوجه والرائح, والرائح, والرائح, والرائح يعني كثير الواحد رأى كثير يعني آتوا بشابة بش بش من الشباب قد مات في تفحيط الأمريكان كما يقولون بالعربية كذا فمات في حادث ودخلوا بهذا الشاب إلى مغسلة الأموال هناك مغاسل طبعاً مش بغسلوا في البيتزة عندنا مغاسل وإمكانيات دخل هذا الشاب فعندما نظرت في وجهه وجه اسود وجهه لسه ميت والريحه كريهه ريحه منثنه من فنظرت اليه فقلت يا الله. يا, الله. يا الله يعني لا ايراده كده كان يصلي, يصلي هذا الشاب الهدى. وجمعته طبعا, طبعا واقفين اهله واقاربه فنظر يعني الذي لا يصلي فيهم ولا حوله العاصي ايوه ايوه كان بيصلي فغمزني احدهم طبعا الشيخ ابن عثمان رحمه قال يعني ايسأل المغسل, المغسل اكان هذه صلة أمنا, امنا قال لا لا يسأل يغسل وخلاص الرجل مات انا سأل الله لنا ولو حسن الخطيب ففي علامات علامات, علامات, علامات. علامات. علامات. علامات. علامات علامات رأيت ميتا كذلك هو من الصعيد الصعيد بتاعنا صعيدية مات في السعودية مات منتحر لحل. منتحر سبب خلاف بينه وبين ابن عم نعم وعمر رايس عليه مشاكل هناك معاهم مع بعض فانتحر عم ذلك عم الشاب عمل عم. جاب علبه بيبسي والمبيد الحشرة هذا حاجة اكل مبيد الحشر وشرب على علبه, علبة, دبسي. علبة دبسي. ذهبنا دهبنا. طبعا الطب الشرعي اخفى هذه هذه الامور تماما حتى لا يحدث قتال هنا في في الصعيد قالوا انه يعني اصيب بمبيد حشري ومات ولم يشرح ولا شيء ولكن القصة كاملة كانت مع عمي, مع عمي الذي أخبرني به فقال ذهبنا لمستشفى بالجرشي بعد البحب لفترة فقال تعالوا تعرفوا على الجنازة دخلنا ليتعرف عمه على الجنازة والله يا جمعة منظر رهيب وجه الولد ولسانه طالع بره وعضب عليه نازل لسان تلكت والرائحة نتحق والله, والله الذي اله اله لا إله ربي. ربي. الشيخ, الشيخ الذي علمنا الغسر رفض أن يدخل إلى الجنازة وغسلنا. الجنازة وغسلنا من شدة المنظر, المنظر وشدة الرائح قال لا أستطيع أن أضراد الجناز شوف كم كمام حدث على وش طب هنسيبوه طب والله كنا أغدنه في العربين ودنه المغسلة ورياصي بره مش طيق الريحة في العربية الإسعادة الريحة طلعه نسألها الريحة تبنى آدم فضيحة غسلت رجلاً بلغ, بلغ من العمر مئة وعشرون عام وجهه نور وجهه لحيته, لحيته إلى سرطة بياض رحمه, رحمه الله متشهد, متشهد, متشهد على لا إله إلا الله ما عمله؟ اسأل عن العمل بس هؤلاء بس. الذين ماتوا على غير حسن خاتمة لم يكنوا من المصلي لم يكونوا مصلون ولا يحفظوا على الصلاة بيصلي إذا صلى مرة صلى ما صلش مش مهم مشي مش أمورك بس هتجيل لحظة, لحظة, لحظة التي يندم, فيه. يندم فيها سن فيها في هذه اللحظة يندم بس مش هينفع الندم لأن المودة ما فيش رجع رب يرجعون ما فيش رجوع هتعتذر ما فيش عود انتهى الأمر تمام في جنة ونار في جنة إيش ونار الجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصى كنا بنقول ايه دلوقتي قصه الكبير رحمه الله, الله. عملوا إيه؟, ايه رجل, رجل, رجل, رجل كان من... كان صالح, صالح. صالح. عامل استراحه, عمل استراحة على, الطريق على الطريق سريع على طريق, طريق, طريق كل يوم مبسوط ما شاء الله ربنا فات عليهم بركه وعامل استراحه عمال وطباخين وفي مسجد في الاستراحه المسافرين ينزلوا يصلوا ويتغدوا ويمشوا يريحوا ويمشوا شغلته والعمل ابتغاء وجه الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد, من يريد والدنيا الذي عرفها يطلقها ثلاثه طيب صفه التيمم, صفة التيمم. قلنا مبطلات التيمم اي التيمم, يبطل التيمم. يبطل التيمم. عن حدث, عن حدث اصغر اصغر بمبطلات الوضوء راجل طلع عليه دخل الخلاء يبطل وعن حدث اكبر بمجيبات الغسل من جنابه وحيض فاذا تيمم من حدث اصغر ثم بال او تغوط بطل تيممه لان التيمم بدل على الوضوء والبدل له حكم الايه الايه والبدل له حكم البدل له حكم ايه؟ كذلك عن الحدث, عن الأك الحدث الأك الأكبر, الاكبر طيب وجود الماء يبطل التيمم يبطل اذا كان ان كان التيمم لعدم كان التيمم لعدمه تيممت, تيممت العدم الماء الماء ووجدت الماء وجدت الماء يبقى ايش يبطل ايش التيمم وركزوا في النقطه دي اذا انا كنت متيمم عشان مش لاقي الميه طب لقيت الميه التيمم طب وجود مرض انا متيمم عشان مرض الشرط بقى الماء ولا موجود صحة ولا لا لقول فعلى سلم وجدت الماء فأمسه بشرة زوال العضو الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحن الرجل كان مريض وكان بيتيمم عشان مريض يبقى صحة ربنا شفاء يبقى خلاص صح. صفة التيمم مين يقول صفة التيمم ويأخذ جائزا لا, لا. صفة التيام ومارجل طب صلوا على رسول الله خمس مرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كده بات السهل ونحن نقولوها بدا وكيفية أن ينوي برضو مش بقلبه ناوية توضى النيا محلية ثم يسمي بسم الله ويضرب الارض بيديه ضربه واحده هكذا تمام, تمام. تمام. تمام, تمام ثم ينفخ ثم اهو ضرب الارض هكذا ثم ينفخ يعمل ايه بقى ايده اليمين يمسح ايده الشمال الاول ثم ايه وبعد كده ايه كده اتوضى خلاص صعب. صعب. صعب. ما هو يمسح الشمال اليمين يتمسح الشمال وبعدين الشمال تمسح اليمين ثم يتمسح. يمسح وجهه تمام. تمام أو ينفطهما ثم يمسح, يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرصغين لحديث عمار وفيه التيامن ضربة واحدة ضربة بالوجه والكفين وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم بسح بهما ظاهر كفه بشمال يعني يعني, يعني بالشمال يا بالنمين هي بالشمال, هي بالشمال. هي بالشمال. <صفيق> <الزق> <الزق> يبدأ بالشمال ولا <خص> بالنمين <شمال> تمام يعني زي ما احنا قلنا برده أو ظهر شماله بكف هذه جايزة وهذه جايزة ثم مسح بهما إيش وجهه ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي تمام كده أو صعبه طيب. طيب من يقول لنا صفة الوضوء كيف يتوضي وضوء عملي جديد